وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت راجعه وكنت وجود لبقى حيث عنه تحتهم يقولون سألوا بنا مقطاع في كل شيء وأن هذا جديد مشيحكا لا في, في المشيح من جهتكم لا تتتتتتتتت ماذا تنقع من الآية المرور لا تتتتتتتتتت آریه فکر کرد که راه من شهروندان بیاعقی خرانتان و ازشیم کبدش این للعمل على التارير في احد ان سمك للمل او حصلت قرارات جديده في ذلك اليوم في دورات ليليه المدير في تناول بما يتوجب seconds I'm set لذلك الرسول يقيل إلى مناس نيسك أكفت عندي عليك أن تركت مخطفة الغورة تركت مخطفة الغورة لأن الحرارة الأديمة فلكنت مجودة في ألبك ليس نيسك مجودة با از دیما هستنده، بایدشÖM تیوی نسی؟ شانه خانفت دیما ş فيشتين مراحش باید افراش ومساعدت في كل دناسة رسولة، والعلاقة الثماثة غير مستملة زي الاصطناق وتنجز من البطر من صار بون لكن أيضاً بعد أن يستمدوا في السلام عليكم يا اخواني انا جيت اليوم عشان انا عندي حاجه اقول لكم انا جيت عشان انا عندي حاجه اقول لكم انا جيت عشان انا عندي حاجه اقول لكم انا همردم ها وقت بخواهید به با ویلکم که حاضر که این چندین دانه کوچک و کوچکتر این پرسبد کنار یکی يولي يسلم أنه الخرار في أطلق لتأشي من روح حدث من در وحدث من من نبیشت من تنسان دوشی شد بودک مستودا شد بطنید که روی اقایت کنید نکر بطنید انسان نیمان آخش نیمون مستنید نشمد دن روی اینجا من جميل من إنسان سمينة شوي إنسان من بطن الجسد ولاء الحرارة ثابدة في الصندب. كلما أتى الإنسان إلى أنت تراه يفكر دائما موردا لا الروحية من أجسال الحرارة حر وخيك باستمراش وغفتنا بالمجال حر وخيك تجد الحرارة باستمرار الحرارة تجد لماذا شرقة العربية؟ لماذا شرقة ليس لما ترفته متى الثبت بكش وفي عربية شرقة متى ضرورة لأن ترفق لي يفتق على كل شكل من لحظ ماذا شرقة العربية؟ قام الإنسان اللي عايز اللي لا يفتح الروح علم أن نفتكي الخرارة الروحية يتمرا يقم بباته ثمنا لكل وثاقه الموعد اذا القرار اتخذ في الشتاء كان من فكره ثمنا كان قد هل يمكن ان على الحضاياة المستيشة عند حفظة التنسي الألغة لا قفل الله الروس دي يعيز شعور من السماء كل شيء يمكننا تحكيرها يكون لا يتتهى بدون رجال جديد الحفظات الغازدين يجيب مبرده شوية بشوية مداوس لما نسلع كانت المبادرات قد وقود جديد لملك الوادي يمكننا سبع منذ الوقود الجديد المستمر الذي ادى كل يوم لروتينات آبی است و و چیز جدید و این فتحكي فتحكي بعيان أجاد يا همه يا نيوش على كم سنة واللغم تعاني من رصل كان لهي سنا، إن كان عن الحرارة في داخله التلنج في الوثلان في كان يروح على الإنسان وما يأهض يصلي من جنون كل ماشي في السكة لين فرشة للساعرين والي والي تراب المطر، ويشجع فرش من رطب يه في جيزة كل أيامه وادي. وين ممكن تتفقد تشبك تدخل الى ليس وإذ رأيك الشريطة وإذ من شارك وكلم من خارفة دي في الوصف لما ينشف كل شرك رحيم الشريطة يتكلم عن الأكترار وعن أزم كل شرك ماما كانت كل شركو ناسه ويشتا يتعطيش الحرارة راقت وفي الشريطة من الشريطة بنوضودة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 في كل حذاء إذا سكوت ثم بنجح وبنجح هذا واحد من يوم الرجال اللي أجمل يوم الحرارة وصوره هو أقوى الأقوى أحد يقضي رحلات رحلات أنا أفكر في يوم وذلك يقول فقولوا ان الله سلام وسلام عليه وسلام على عباده الذين اصطفى ذلك هو دين السلام يخص بالتحيت فليكنت بذلك السلام يرضى بالسلام وسلام وسلام فأنتي قول إن مشيت بالسنينة من جميع شرط السنينة مع إنسان ده... ده... حار وثلو يمكن يقتل سمع شمات عتل سنين ومن جميع شمع الشمع سمع شمع من ومن جميع سمع شمع شمع شمع شمع, شمع, شمع. لا تكون في يعني راحة قلب تدعني بخلطان عدد لا من ينفذ إنه ينفذ خلبك ممكن يبرد بجرد يبرد إنه من ينفذك تتأثر بقوعة سنلانة النظر هذا قمت المصرحة في الوجه وليسجد ما تخلص شمد جفر البشر كل راحة لدي هذا الجفار هك فالشهر في على حل على شمشون حل رفا رفا ايه على شمشون وذلك الرسول حافظ شمشون من قبل رجالة مطلعين في عبرانين الثلاث فالحديد كان سير يا رفاق قصته قليل، وراءهم قليل، على رقيات كانت المياه، سحق رؤوف رقيات وسط الخلل، فيصل يلامجي، الغيث لما أحد أسرار الماء، الغيث لما أتت الشعر، والغيث لما شلوا منه ويضيعه. then tension i talked the rule you must آن را لا في هذا الموضوع. من لا يمكن فقط في ان شاء الله. فمثل هذا الموضوع. ويكون في 50% من الوقت، ويكون في ما هذا. من اجل هذا. الشخص يكون شخص في سنوات عديدة، الإنسان تجليه امرأة جميلة، كل ما يبرك في رشويات تجعل أيضا مخترق بالدم، والرجل يكون امرأة مستاءة تجعل كل ما يستاء تغرد، لا نستطيع أن نقول رشدين من رم، نعيش مع في کونه اینج ن ligمی مباشند کونه اقید یک در ارتیانی مزیم Makل کونه اقید نهوی برساره لبیعت یگانی الزقاق أو الأذواق أو غيره، أيهم كثر، أيهم صراوات، أيهم أجرات، أيهم جندان، أيهم أجرت كثير، أيهم كثر المدين، هل ينشأ روحه ولا ينشأ روحه؟ وما إذا كان يخرج من من هو من يوم وإعرابت شراء ظنّا مهلاً لما قصدت فردّا وعاتت في, في موارك كل ما عنده بيش تكون من مؤذن الإيهان ويسهد مع واشة دي شكتك ويقررها اللي عندك راح لا تفكر ان من فكر له ورهق كثيرا من الله وني كثيره فان ذاك فذا على الأشياء التي تضيق بروحه وحاولوا ان تتقوا تكون شرود من الشيطان ليه تربطين ليه تربطين ليه تربط ليه تربطين لأنه يتحدث ليه كل من الشيطان لماذا يتحدث في عمل منها ماذا the holy الروح التي will let you see and a little specklet let me to salute our to the night and a little عن عبار اليوم يومي يوحد لكلي كان شاب المزرطة مهي روز ربنا والتراع والتأمن والطلق ومهي رجينه أمان الشر يدور على الديون يدور على الضرائب يدور على الديون وما يأمن من الحفلات من تبيء إلى أنت تقبل إلى أمن منا بالسلامة خلينا نقول لماذا مثلا إذا نجور بالليل وكل يوم لا نريد أن نترك على هذه المنطقة هذه سقف الزيادة والكبر والمحنات والخطط الصحيحة والإدارة الجاهزة والتقنين والترتيب والأنظمة العلمي. فهذه كلها صعاب كبير كبير لارتب من تدابير مبكرة من تدابير خاصة من تدابير مبكرة. كل شيء يجب أن يبدأ. تغير الاستراتيجيه ان يتم تغيير التناوبيه لسياسه جديده ان يتم تغيير التناوبيه لسياسه جديده لسياسه جديده ان يتم تغيير التناوبيه لسياسه جديده لسياسه جديده ان يتم تغيير التناوبيه هذا تفير إنا الرهدان في نفسه في وجائف الرعاية لأن عارف وجائف الرعاية فيها استطاما وفيها إبالية يقول لك إبادون عندي سيبطول البطوب العطي وإن أنزل يفرب لحياة يورد محياة يقول لك أنا لا أكش أروشي تتخل من الحال سترك عندي وعندي وعندي, وعندي. ماذا يستفيد الإنسان لغرض العالم كله وطهر نفسه؟ لماذا يعوذ عوضا عن نفسه؟ أحدا يدور على خلف روحه، يدور على ربنا عشيقه، يعيش, يعيش معه الجال، لم إنسان الذي يشوف حياة الروحية نشأ، يقول خليني وخليني بعيد. عن كل شيء يدخل في هذا الدنيا. من نعمة سعت الحرارة للإنسان، ولكن الإنسان سعت يفتح أبوه النعمة فتستعد الحرارة، وسعت علاما خارجية سكون تروح الحرارة منه ثم الروح. تكون من انا يمكن اكبر ما في الناس الواحد في مصر عند انتشاء الروح هي المقتاد الذاتي ليس في افضل يمكن ان انا المقتاد الذاتي لنقص الذات في فكر امامي الحديث وكان له دور كماني فالنعمة أعطبتك حرارة خير معقولة دسعات لما الحرارة الروحية أعطيه تجلاته يمكن أن أعطيهش الزين إزاي مجرد تأثير المسيح تقابل مع المسيح أعطيك حرارة الروحية والحلم اللي حميته مراته وألفه وهذا البعض أعطانه حرارة الروحية في جواس المسيش المؤثرة اعطتك حرارة روحية فبعد سبق يقول ما اجدين علة في هذا الغارب لا انا لابد حتى خلقه كل سنة بطلق خلقه اطلق خلقه ده اقسى الملك بتاعكم من المسيش بتاعك الغارب بحرارة شديدة جدا وعطيت للرجل لتنعه عن الخطي وبعدين عوامل سنة دخلت جوة الخوف وبعدين القيطة تشكد من جزك يدرانك تحسنك تتجد الحرارة تروح واتتغر بالخاش وعشان يرد عنه هو فيه جاد مياه وغسل إليه يا حبيبي إليه مكانت الحرارة ما وكنت بتقول أجد ألا في هذا الهار وكنت بتقول أطلقه وكان أمتك من يعمر الجنة عرامة خارجية أصعب حار في كل حرارة وراحي المسيح ماذا أدخل في في الحياة الأنبي حرارة جميلة وما دمجة الجار اذهب دا كل مونك الآن مرت كلمة المال أصفأة الحرارة العظم أصفأة الروح أصفأة الروح ومضى حزين ومحد يبص سبيله ومضى حدينا يقول مأساة إنسان كان مع ربنا من إين وخمس ودلوقتي فقد اللي هو فيه مأساة معنى ربنا قصل لكل إنسان لتشأل كل إنسان ولكن مش كل إنسان بيخلص لأن الشتام أول ما يجد نعمة بس. أشكار وخروم لغاية لما يبيع الإنسان من دائرة الله ويبسع الروح يجيلك إنسان يقول لك حيث يتوب خلاص وقت في محرارة سبيلة وبعد الشيء يدور على الحرارة مسائهات سمسين فراحة سين لماذا يدفع ابو خاتد لماذا يدفع ابو خاتد يعجبني في الاسم قال أول ما بكت الحرارة الروحية جري على طول، رحل رتنا على حول هل أقوم الآن وأذهب إلى أبي وذهب ذهب الأبيه عارفنا الاب من لو ان اتنى لما عشوية مع أصحابه وكان عشوية مع أصحابه كانوا قالي لي يا اخي ما هو موجود وحي رحل بكرة رحلها بس رفع رحل الشهر الجيد وكان فيه قال لك معنا قد اللي لو تقر اللي لاجه ونوجع ما كانش رحل ابوها ابدا موجودة راح على طول يا مناس جدتهم الحرارة وشاوروا غيرهم فضعت الحرارة منهم عسى وكده بورس الرسول بيقول لما سر الله الذي أفرزني من ببت عمي ودعاني بنعمك للوقت لم أستشر لحما ولا جمع فحتى بيقول ولا ذهبت لل... الأكل الرسول اللذيذة كانوا قبل شئ على طول راح على ايه ايه حرارة موبايلك مش عايز تقله تجيلنا الحراره وانبلعها ونبرر كده ولا يقصدني لنا لا الروح لا قصده الروح ثمت يدخل زي الحرارة بي أعطوها فين الحرارة من حد وقتها من الأشياء التي تطفئ الروح التردد التردد يوم في العالم يوم في الوقت زي الغربية يوم هاي الغربية ويوم أسلع الأشرية وفيه العالم وفيه والعالم طب فتتلقين ايه لا تتشئ الروح لا تتشئ الروح هبطل أشعر الناس عندك خلا ايه شعرتون لا تتردد لا تتردد هلهم الى ما بين الفرقتين ان كان الله هو الناس تعبدوه وإنسانا الله هو البار وعبدون الذي غيّر ضمن الأشياء التي تجعل في الروح الترف الترف المصليات واحد يحضر صلاته ويروح البيت. يخده الصحرة مع رواية كوميدي، ولا الصحرة مع غنيه ولا الصحرة مع كذا ومكذا وفعله أن يدور على اللي من العيدة إلى إراع وفعل العين الآن بشنوذة كان في في النص الزاعة وأنا النص الزاعة دي أبيعها في القناة في لا تسيء الروس لا تسيء الروس ربنا يتكلم في قيضة اشتغل على طول لكن يتكلم في ألبك وبعدين تضيع الإنعاد تبدل أموالك بعيش المدرك تقدر حياتك تضيعها ليس طالحا لك هذا الأمر كله لا تتشعره لا تتشعره فلن يقوم أكد من محاربة الشاكين في أسعاره راح دعوه يصلي ونسكت نفسه أمام الله سكيما وفيما هو يصلي يجيله تأمل شجل جدا نظيف لو مش في تأمل جهد روحه تكت يجيله هو يصلي يقولوا له الواعي في التأمل ذا لو قلت في ذا ولا قلت الواحد ولا قلت الواحد ولا حكيت للآخرين ما مخبش عرص أبي ذا هو كما لو كانت ذا الحنجات فأحسن من ذا يقف بالسنة يشدد ذا لو يدور على ورأة أو ألم ويكسب التأمل يكون بعض من مخيب يصل بعد ذا في الشرار فشي كل ما يسمى مسئلة من التأمل ايه هذا لكن المهم دايه حراسة السم الإنسان الروحي لا يفشئ الروح لأي سبب يتمسك من رب ويشعي النار محبت ربنا يوم بعد يوم ويتخير الأصدقاء الذين يرفعونه إلى فوق وكل ما يجد عوائق ما في عوائق في معوقات مثل الروح لا يعترف المعوقات القديس الأنبى أنتوني استعلم شروعه فيهم الأيام سأل العالم ولا الدنيا ولا مفيه خلال ونروا بيها ونروا بيها هذا الطرار الشيطان قال لي بس ترق لكن دفعش نفتح فين فتكش فلوس مادية ممكن تعمل فيها مشروع وتخدم ربع تنشق عليهم من والفؤرة إذا تخدم تمشي عندك خليك حكيم وأنت عامل الحكم الحكمة ولا أمو كل دي أقرضه لي هذي حمال يعني هذي مهدي وراح أحطه على طول وقت كبير بديني سفرة طريقة وربنا الفؤرة بديني سفرة طريقة المهم إن أنا أرون. ما تشي اسمع كلامي في مهبطات صدق في مواقف فيه شككات تحاول شككك الإنسان الروحي خده واضح أمامه لقيه بالروح أمامه عايزة روحة لغبانة يعني عايزة روحة لغبانة عايزة روحة لغبانة عايز يعني عايزة روحة لغبانة كل المعوقات لأعطالك إنسان بتاع عطلة الشيطان المستعد إنه هو يعرف الحياة الروح حتى في عمق الاشتغال مع الله حتى في عمق الاشتغال مع الله لا لقف لما يا انسان الله سأذهل حياتك كروف الياه خالف روح الياه خالف تقدم نفس, نفس النمو المستمر بوقت الحرارة لا في الطريق يدرد الروس دائما هاي سبب الحرارة خليش النمو المستمر فأس سصاب للشطور سصاب للشطور سصاب للبرودة سستمر للبرودة طبيعة المعنى السلبي لكن المعنى الإلهي هو أنك انت تشعل الروح باستمرار تغيب حرارتها باستمرار مش بكتما تسألاش تغيب حرارتها باستمرار تبحث عن الأشياء التي تمنني وتستمر فيها فيها كانت يقرأ يمقى كل ما أسرر شيء قلبه جدا وأشعر السرحيات يكتبها شهور وبعد ذلك كل ما يبصي اكتباع سالتين حلوة أسرر فيه يركز في حاجة عنها في المنطقة. كل شيء يؤثر فيه يكتبه ويوجد وقت من الوقات يجاء نفسه تاري شوية يطلع نوتا نظيم ويدور على الأشياء اللي كانت بتنعيسه جدوان ويرد عليها ثالث من أرجع للحجاب ويحاول استبرار أن يتقوى في الروح أن يكون خارا في الروح أن يبقى باستمرار أن نمو يعطيك حرارة والوقوف تغادر أن نمو يعطيك حرارة والمقود يبردك يريد الإنسان يستفيد من أخباره فلا يرجع إليه يقول أنا تعحب كأمان ربز وما ربزك كذا وكذا وكذا أنا في هذا الصعب ثبت ثبت إيه وأشوف الثبت وارجعني الثان كان شيء مؤثر خارجي هو إيه ثبت مرد عليه السلام أحد لا أتذكر إن الشياطين في خطيئة سدر مرتين لا يتوقع في المراضي بسبب وتمع رفض السدر معاش في هتان في منذ يجبني الأثر بالسمراء ويجبني مصايحا روحياتي اسمعوا ليس كامل حتى لو كان أخوى لبس لن أحد أو أم أكثر مني فلا يمتحق لا تتخلوا أروس لقدروا الوزيشة أن أعطيكم النار المكتبة ووزيشتكم أن تحافظوا على حرارة هذه النار فلا تتخلوا ما استح كانت تستاهل عليه النار طول الليل النار المقدسة ساعة ربنا وكان يقضون عليه حفظا نهارا وليلا لكي تظل النار مستعدة شلوا صعوبة ربنا قال عن الكتاب المقدس تلحد فيه النهار والليل ليه النهار والليل عشان يكمل لك الحرارة بالثمراج الثلارات بتاعة التنية سلاحها فقيلة ايه ثلاثة والثالثة والثالثة والثاسة والثاسة والغروب يعني الساعة حقالية عاشس والنوم والثاسة في الهد عقيلة والثانية والثالث ايه سلام دي معنات ايه مكورش ساعات إلا وثلاث عشان تبقى الثلاث ماشي بالثمراج بثينك في الروح بسبع حفظاً على مبدا التفرقه لما يحصل شيء واحد كل شيء من كل اشي من الحلوى عندي شو اجي اقبل الصلوات كلها على بعده في لما كلها على بعده طويل من غير ما فيش خلاف يعني الصدق الروح ما فيش وقوف يوضع على مبدا البطاقه وده من حاجات ووقت مجهوليات العمل ووقت الهباريات من هنا الملجانة ووقت المقابلات ووقت الكلام ووقت المشاكل ووقت الضغيب هناك روحة بردت الجنة الحرامة اللي أخدتهم فشميش وشميش هل إنسان ثاني عارف إنه لا يرفع الروح يقول ربنا بأن تكتبه ولم أكتبه ولن يجي نصف ساعه نص ساعة كده واجي انا اتهموني ان ده حاجه مش حلوه بس بيقولوا في ركوشه كده ساعتين يا رب يا حبيبتي يا رب انا قلبي كده اتشدح يا رب قلبي من الله ساعد يا ربك يا رب يا رب بخصوص في المكانه بتكتب شويه صدق كل شوية تخطوشها صح تمشي شكرا لهم فقال انت تعمل ثبت قال لما روحك انتفذ عيشوا في هذا الجنور روحي باستمرار ولا تدخئوا الحرارة التي يعطيكم الرب إياها ويبعوضوا عن الوسائل التي تتغرض روحياتكم وقالوا ولا تكون بالثناء بالثناء يا ابو المجد من الان